إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادتي سيدخلون كأنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن نا اثر ندا في لا يشكون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فان مات فكن كذلك فكل شيء تم بايه الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحتن قراركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم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 الذين تدعون من دون الله لما جاء لي الفينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين